يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقِ الْكَافِرِينَ أَمْ تدخل الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.